أَجَرُدُوا عِجْلًا جَسَدًا لَهُ قُوَامٌ فَعَلُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَهُ إله مُوسَىٰ فَانْسُ ۚ أَفَلَا يَرَوْنَ أَن لَّا يُجِيعُ إِلَيْهِم قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ۚ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فَتَنْتُمْ ۖ ستكون رحمن، فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ظلوا ألا تتبعن؟ فعصيت أمري. قال يا ذلؤ لا تأخذ بنحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترك بقولي قال فما قطرك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبرت قبرة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا يساس وإن لك نوعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننصفنه في اليمن أسفا إنما إله الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما